ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما